ويبني ويبني اجيت تصرخ ودق والطم انا اجيت أصرخ ودق والطم ويبني ريت الموت ياخذني اجيت أصرخ ودق والطم ويبني ريت الموت ياخذني ويبني ويبني ويبني اش حالات الولد من يكبر اش حالات الولد من يكبر ويبني ويبني, ويبني بيت امه وهي تقعد بفيا يا يا امه وهي تقعد الفي ولكدار ولكدار واسف الدهر كيف فرق والأقدار والأقدار الدهر فرق والأقدار والأقدار وسهم همك حزن والهم وسحا امك حزن والهم الهم الهم حسب دار ولك دار امك حزن والهايم ولك دار ولك دار و ساي واي واي هاي باريني والقدر والقدر تبنيها وتظل خيمه عليا هي, هي تبنيها وتظل خيمه هي ايه هي ايه علي يا ويلي و وسفا يا يا غريبا وذلي لو زاد حزني وسفا يا يا غريبا وذلي لو زعت حزني واللي ما انا يا معلبني هي اي واللي يا يا يا يا, يا, يا, يا, يا. على يا ابني واسفه غفت عينك يا جسايايام واسفه غفت عينك يا جسايام ونشعب قلبي والعقل هايا واسفه غفت عينك يا جسام وانشعب قلبي والعقل هايا احاي من دولاها بليا يا, يا يا من دولايا يا يا يا هيأ يا يا أنا أم جس شفيت علام انا يمجه شفيت أنا مجسر أنا مجسر يا يسع بي تسعتي شع سربي حشوار ارضعتي م عيوني ولولي ليل جفين عيني انام جايا السام يا سام تسيعت شهر سريبي حشاي رضعتني لضي عيوني ولولي ليل جفين وبيت ما جاء نتي بالي ابيت ما جاء نتي بالي و ابيت ما طار فكر الليل راي اشوفه أنا اشوفه بين و وعطشاني ويريد الموي عطشاني ويريد الموي وإلى الون وإلى الحين إلى الون وإلي, وإلى الحين وإلى الأيام منايمتى يساق اي انا مجسا انا مجسا انا مجسا يلتنشي على اربائي لربيت ما بيني جفين والعين بديو وروح خليت انام جساع ينتنشيد على الربايه لرافتي ما بيني الجفن وي بتي يا روح او خلني يته يا تعنيتي كثير يا ناس يكبر والله تانيتي وشوبك فوق به الحين اتشحن نان والله وحين لاجل انا فاكلا أحين لا يجلس أنا الثقل أنا بأحلام أنا مجسّم أنا بأحلام أنا مجسّم أنا مجسّم أنا مجسّم أنا مجسّم ويسمعني الشيب ابني مثل لي ورود ببوم بابا محمد ويرجعني علي يا هردو انا يمجي الساع ابني مثل لي اذكرني بابو محمد ويرجعني عليه يردو. واتذكر اتذكر انا وعده واتذكر انا يليعه مني كبار. يرم لبعة منكبا يرم لبعة يضحي بعذيل ما حد يضحي بعذيل ما حد لجيل عين ما وفاءه الجيل عايمة بوفاء وهايمة وسفيه نضاب أنا أنا أنام جس عم وسفيه نضاب أنام جس عم أنام جس عم أنام جس عم أنام وقتنا جاسم من الباسترعي وجدت روحي لهي بالشوف تضم ما يسعى اعتي الفزع انا يمجز جاسم من وجات روحي بالهيب شاط ضم ماسعة الفزع أدعى الغا له وروحي صع رتيت وادع أطلع شاين حسين ذاك الكريم بها بتيط طلع او طلع جن الحسن ذاك الكريم بها بتيط طلع جاسم بثغر باسم براس جاسم بثغر باسم قصيد ضي اللام انام جاهس قصيت ضي اللام انام جاهس انام أنا جاهس أنا وانا هل شفته وما قدرت انسى شفيت جاسم نظار عيني ميت عيني بنجي عيد ما وانا مجسام هالمنظر شفت وما قدرت انسى شفت جاسم نظار عيني ميت عني ابن جي عيد ما وصحتي يا حدري الكرام وينك يا علي بيل اه تشوفي مقار ضع الشبان وبدري غايبي ويضوى و بدر غايب يا اضواء بدر غايب وقلب ضايع انت بدر غايب قلب ضايع ويغيب التام انام جسام يغيب التام An MJ Sap, An